وَحشِ رَ لسلَمانََ جنودُهُ مِن الجّ والإِنس والطيرِ فَهُم يُزَعون حتى إذَا أأَتَوْعَ وَدَّمْ لِقالت نَملَِيأَُهن نَمْلُ دخُلُ مساكِنَكمْ لا يَحطَِ نَّكْ سُلَمانُ وَجنودُ لا يَحطم نَّكْ سُلَمانُ وَجنودُهُ وَهُم لا يَشرُون.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 وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم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 فَلََّا رَآهُ مستُْتَقًِّا عِدَهُ قالَالَ هذا مِنْ فَضْلنِ رَبّ لبلََنيِي أَشْكُرُ أَمْ أأَكفُر وَمَن شَكَرَ فَ إِ ماَا يَشكُرُ لَِفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَ إِ رَبّ غَنِي كريم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 وَلوط إذ قالَا لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَأَنتُم تُبصِرون أَإِنكُم لتأتُونَ الررجَلَ شَهْوَةَم مِنْ دونُ النِس بلْأَنتُمْ قَوْم تجهَلون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 ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الاله هم مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ